من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير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 إِنَّ الله بكل شيء عليم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 ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن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 لا not find people who believe in Allah and the last day and who have been blessed with Allah ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من